إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَثَرُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاشْتَكْبَرُ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر لا تبقي ولا تذر لواحَ للبشرر عَج ت الساعةَ عشر وَما ج الن أَصحاب النار إِلا مَلَكَثَ وَما ج الن عدةَجُبم إلا ف نَنتَلَينَ كَفَون ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا الذيينَ أُوتُكِتابَ وَالمُؤمنونَ وَلَقول الذيينَ فِي قُلوبِدٍَّ رَغ وَل يَقول الذيينَ فِي قُلُوبِدٍَّ رَغُ وَْكَافِرُونَ مَذَ أَضَ اللههُ بِهذ مَثَلَ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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نبيرا لبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس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 قالوا لم نف من المصلين ولم نف نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين